إِلَٰهِي ذُو الْكِسْوَاتِ وَالْعَرشِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهُبُّ لِمَن يَشَاءُ İzlediğimi zikrana ve inata ve izlediğimi وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُمَّ اللَّهُ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِنَا ما شاء من عبادنا ما كنت شاء من عبادنا، وإنك لا إلى صراط مستقيم. قراط الله الذي لهم ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم